اثنان استمع إلى الجمل وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم قرأها. يغسل أبي يديه. يغسل أبي يديه بالصابون. يتوضأ. يتوضأ عمي. تنظف أمي البيت. تنظف أمي البيت بالمكنسة. أنظف أسناني أنظف أسناني بفرشاة الأسنان ترمي أختي القمامة ترمي أختي القمامة في سلة القمامة يغسل أخي الأطباق يغسل أخي الأطباق بالماء الساخن تغسل خالتي الملابس تغسل خالتي الملابس بالغسالة